وهو أعلم بالمهتدين فلا تطيع المكذبين وادو لو تدهن فيدهن ولا تطيع كل حل في مهيد هم من ناع للخير معتد نثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الوليد سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا قسموا ليصرموا وإنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أَنُغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمُ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَ النَّهَ الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينَ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرٍ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَظَالُودٍ بَلْنَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْسَطُهُمُ ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا سبحان ربنا إن كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلا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 كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم افَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ بَلْ أَنْتُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدَّسُونَ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ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 أم لهم شركاء فلياتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون